जी yeah. ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكن لهم لو يجدون مجاءأَ مغرات أو مت خلَ لو إ لديج وَغ ي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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ Inma الصدقات Lilfukarāi Walmasakīn Walāmīlīn Alīha Walmualafat Qulubuhum Walmualafat فَّ فَتقُلوبُهُ ماف ال الجقاب وَد الغارمين فيِي سبيلاج وابنس سف وََّعَحki وَ من laذ lovi ya qu goa o zon khu o وَ قُم ي مِنُ بِلي مُِ لمُ مِنينَ وَحم ذُو نُورٍ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ عذاب أليم